عبد والله ما والله ما ننسى زكيه عبد والله ما ننسى زكيه and says it to yeah. you Hey, abad ma ninsay, ablajit, ya zahra Abad ma ninsay, ablajit, ya zahra Wala aiyonit, wala cidrit, ya hirra Wala al-mishmar, wala nair, al-mishra Wala al-mishmar, wala nair, al-mishra Wala al يا ولا الطفل اللي خار فوق الوطية ملد والله ما ايسا السجية ولا يومك يبت خير البرية ملد والله ما ايسا السجية ننساش لهم سنديد الحرايب ابو الحسنين طاعون الكتايب ابو الحسنين طاعون الكتايب مكتوف بحبل والقلب دايب مكتوف بحبل والقلب دايب بين اللي قام ودموع جارية <تصفيق> <تصفيق> آه بين اللي قام ودموع جارية <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آه وما ننسى ابد تحمل حمية <تصفيق> على سشلون سنديد الحرايب عابو الحسنين طاحون الكتايب مجتوف بحبل والقلب دايب مجتوف بحبل والقلب دايب بين القوم ودموع جريه او الله ما ننسى الجريه حمل حميه الله من ظل حكي يا زهر انكسرت اضلاع من ظل حكي يا زهر انكسرت اضلاع ضلعبن كل مطرو وحبل قاع برض الغادر يا ولع الفزاع برض الغادر يا ولع الفزاع وعنا صدره تدوس او على صدرة دوس الأعواجية والله حافظ السجي ولا ننسى دبيح الغاضرية من بعد شيام مكسوره الضلعين شبت نارهم بمخيم حسين من بعد شيام مكسوره الضلعين شبت نارها بمخيم حسين وفرت حايره ديك النساوين وفرت حايره ديك النساوين تنادي دي وين حماي الحميه أوتينا ديوين حماي الحمية أهوى لا ننسى مصاب الحاشمية أهوى للشامة والدوها سبي أهوى لا ننسى سيدي. يا أبد والله ما ننسى سيدي. جواب اهوى آه ويلها هو محمد اه, مسمع ومحمده مسمع ومحمده حلو. حلو. آه هو ويلها هو محمد ما اسمك هلا اه قد زلزلت عرش الاله يا صوت الذي يحل صداه يا محمده علم الزهراء وا مصيبه تا يا محمده المنار العالي يمهجرينها المنار العالي ينفجرينها المنار العالي ينفجرينها بدمع القسم شيعين هاي جينا بدمع القسم شيعين هاي جينا على الوجهن همر جينا على الوجهن والغضب والغضب في كل والغضب في كل صدر من الفجر مشتكي لله على اللي صدر مشتكي لله على اللي صدر shub honchi sar ya mu alayha eh ah يا ولينا غبتك ما كفىهم يا ولينا غبتك ولا كفهم منار هدت حضرتك لا كفهم منار هدت حضرتك للمنار اللي عمره دوشمعتك للمنار اللي لو شمعتك للحشر هي هات مو طافينها للحشر هي هات مو طافينها يا قد زلزلت عرش ليله يا اهوا ويلاه ومحمدها آه قد زلزلت عرش ليله اه انت مثل الشمس بينا تعتلي انت الشمس بينا تعتلي عنا ما يخفى نورك يا, يا الولي من محمد هل عقيده ومن علي من محمد هل من محمد هل هي الإسلام الاسلام عالج بينها واويلا احوا وايلا واويلا